فأسرى في عباد ليلا إنكم متابعون وترك البحر رهوا وترك البحر رهوا مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام الكريم ونعمت كانوا فيها فاكين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام الكريم وزروع ومقام الكريم ونعمت كانوا فيها فاكين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا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 ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 وإنهم مرتقبون